والذين يكليزون الذهب والفضة ولا ينفقونها ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتُكوابها جباههم وجنوبهم فتُكوابها جباههم وجنوبهم وظهور هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكلزون إن معدة الشهور عند الله فنعشر شهرا في كتاب الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهما أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين